جال الغدير هلم يدم بي يدي سار نحو الخطا الى اشراف المقصدي هلم رجال الغدير هلم يدم بي يدي سار نحو الخطا الى اشراف المقصدي الى المجد نمضي ولا نكتفي وبالله في سيرنا نستعين إلى المجد ننضي ولا نستكين وبالله في سيرنا نستعين على الدين والعلم نبني الحياة ونصدق في سعينا مخلصين بالحق نصدى بين الوراء هداتا إلى ربنا مبتدين وبالحق نصدى بين الوراء هداتا إلى ربنا مبتدين تباتا عاما على الدرب لا ننتني وهذه مواثقنا واليمين فباتا على الدرب لا ننتني وهذه مواثقنا واليمين وهذه مواثقنا واليمين وهذه مواثقنا واليمين اول رجال الفتيه هلموا يدن بي يدي صانوا لذ الخطا إلى شرف المقصدي هل أمور جان القدير هل أمور دمي العليل سان نغذو الخطا إلى شرف المقصدي نشق الظلام ونخر القيود ونملأ بالنورها نشق الظلام ونفر القيود ونملأ بالنور هذا الوجود فإنا بن الفاتحين الكبار وأحفاد طارق وابن الوليد على نهجهم قد رسمنا الطريق مع عقل رشيد وقلب حديد على نهجهم قد رسمنا الطريق مع عقل رشيد وقلب حديد ونحن ربنا وعيد الطب على العهد نمضي ولسنا نحيد وها نحضر ما وعيد الطغاة على العهد نمضي ولسنا نحيد على العهد نمضي ولسنا نحيد على العهد نمضي ولسنا نحيد نور رجال القدير هلم يا ذنبي ياتي صانغث الخطا إلى شرف المقصدي هل أم ورجان القديم هل أم يدم بي دم سانغ الظرقطان إلى شرف المقصدي بدستور قرآن آل نجي ونسمو الى ذوته السودد بدستور قراننا نهتدي ونسمو الى ذوته السودد ولله نब्ذل ارواحنا وفي الله نسقو بذات اليدين نشرح للدهر معنا الصمود وقد زانه كرم المحتدي ونشرح للدهر معنا الصمود وقد زانه كرم ال سددي ويا دعوة الحق سودي الدنا ويا امتي سددي واصعدي ويا دعوة الحق سودي الدنا ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي اورجال الغدير الام يدبي يدي صانع الظل خطا الى شرف المقصد هل امور جال الغهير جال الام يدبي يدي صانع الظل خطا الى شرف المقصد بدستور قران لا نهى <تصفيق> ونسمو الى ذروه السؤدد بدستور قراننا ونشفو الى ذروه السخط دي ولله نبذل ارواحنا وفي الله نسقي بذات اليدين واشرحوا للدهر معنى الصمود وقد زانه كرم المعتدي واشرحوا للدهر معنى الصمود وقد زانه كرم المعتدي ويا دعوه الحق سود الدنا ويا امتي سددي واص ويا دعوه الحق سودي الدنا ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي